بمودتي في يدي وبجعبي كفني يا أمة الطغي فجري ولاكي يا أمة الطغي فجري على زمدي بعقيدي أقوى أصلي إذا عصب عصب في مرجة الفتن قصة صديتها في جدة جل يحيى قصة في جدة بيتي بيتي من في بيتي بيتي من أو خيمة المسجد من غير أو خيمة يسجى من ريح دارى سأظل أمطرهم أمطرهم أم حينما البركنى سأظل أمطرهم أمطرهم أم حينما البركنى ويذيبهم رضبي ولم علهمى ويذيبهم وهو في دنيى ليسكن ارضي وهو في, في دنيى فالليسبكوا دمنا فوق التراب يجري دمنا فوق لن يهتموا أبدا في موت فوري لن يرون في مقتل سنتو نورك كان كان ونكونك جنبى سنتو كان كان ونكونك جنبى يا دولة القدرني عنوجك الحمري يا دولة القدرني عنوجك الحمري لن نطي يوما بالظل والقهر لن نطي يوما بالظل والقهر روضتي في يدي وبجعبتي كفني روضتي في وبجعبتي كفني يا أمة تطغي مجدي ولا يا أمة تطغي